أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذلّ حاضر أي حزن أمتي بل أي دمع كل ما أتي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد ضائر أي موج في بحار الذل حاضر اي حزن امتي بل اي دمع في الماقي اي اشجان تشاطر امتي يا ويح قلبي ماذاكي دامك نمي مو الارض هات المقابل كل جزء منك بحر اندمان من كل جزء منك مهدوم المدابير يا ويح قلبي ماذا هاك دارك الميمول اضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء من في مهدوم المنابر ذو رسوله حدنيه في سطور العز والامجاد ترنقو البصار كم هوت منا قصور غيره نفتح الأفواه في وجه التهامو تو صَوْنُ قَدَمِيَتُ فِي صُورِ عِزٍّ وَالأَمْجادِ تَرْمُقُ الْبَصَائِرِ كَمْ هَوَتْ مِنَّا حُصُونٌ غَيْرَ أَنَّا نَفْتَحُ الْأَفْوَاهَ فِي وَجْهِ التَّهَاوُنِ ذَانِكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَلْقَى قَ يا لك ما يلقى الضراي فوال الوادي ايها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموعود مبخوح الحنادير كيف اشكو والمسامر همم لقات والرجال اليوم همهم المتاجر سلة منهم تبيع الدين جهرا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 اسلا والكساتعير كلت اخواتي تو على قلوبهم لا تبالي كان مقسما بشائر لا ترى فالحقا قوم مترعات بالاسى يا امتي والدمع سائر انها حواء وتنضي لا تبالي انها تجني بنل له والقسائر انما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 عن رجال عن زمان لم تمد فيه الضمائر ينسأو محتار قومي الى الهي والصديق حق للعدوان امر ايها التاريخ حد